قاتلوهم يعزلهم الله بأيديكم ويخذهم ويرنصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسنتم أن تتركوا ولما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 الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخف الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المتقين جعلتم سقايتا خان جعل المسجد الحرام كمن